أو عذاب أليم قال هي راودت لي عن نفسي وشهد شاهد من اهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين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 إن لنا رها في فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّيْنًا وَقَالَتْ إِخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَتْ فذلكن الَّذِي لمتنني فِيهِ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 وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُمْ نَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُمْ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ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 بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون ويسرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه. <سلطان> إن الحكم إلا لله أمر أن تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما واذكر بعد امه أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف ايها الصديق افتنا في سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر يابسات وَسَبْعِ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لعلي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حصدتم فَذَرُوهُ فِي سُنْبُنِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْ لهن إلا قليلا مما تحصلون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك مَا بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم وَلَمَا خَطَبُكُنَّ إِذْ رَأَوْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَا حَشَّنِ اللَّهُمَّ عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قالتِ امرأةُ العزيزِ الآنَ حَصَّحَ حص صَالحَكُ أنا ana عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّوَادِقِينَ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُلُهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِ كَيْدَ ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كَلَّمَهُ قال إِنَّكَ اليوم لدينا مكين أَمِينٌ قال اجعلني على خزائن الأرض إِنِّي حَفِيظٌ حفيظ عليم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 وكانوا يتقون وجاء اخوه يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال قالاتوني باخ لكم من ابيكم الا ترون اني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 وقال جَعَلُوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون فلما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 ذلك كيل يسير قال لن ارسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله به إلا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 كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كرنا ليوسف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 są to samości i sądzą, że nie ma żadnych złotych, ale nie ma żadnych złotych, تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى złotych, ale أَوْ تكون مِنَ الْهَالِكِينَ قَالَ إنما وحزني وَحُزْنِي الله اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ لا لَا تَعْلَمُونَ يَا بَنِي اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تيأسوا من مِنْ الله إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الكافرون. فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَا سَنَا وَأَهْلَنَا اضْطُرّ وَجِئْنَا بِبضَاعَةٍ مُجْدَاةٍ فَأَوْفِلَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ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 القرى. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي في الارض كَيْفَ كيف كان عاقبه الذين من قبلهم ولدار الاخره خير للذين اتقوا افلا تعقلون